وير اللغوط على الن قد سمع الله قولا التي تجادلك في سوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحامركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون من وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو الغفور والذين يظاهرون من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 وهي طعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وقد أنزلنا آيَاتٍ بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عملوا أحصاه الله ونسوه والله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 يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومحصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوا واتقوا الله الذي إليه تشررون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالي وعطى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أنك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وسلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوبُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تُقَدِّمُوا أعظم أجرا واستغفر الله